الجاهز والقرابين الأخرى والمتعلقة بالله، ونذكر كثير قصص لما تكتب محمد في القرآن من قرآن عظيم جدًا، الذين صدر بيان على هذا القصص. في القرآن الكريم قصص جدًا عظيمة. صرح بأن هذا قصص أكبر مخرج مني، ورسائله التي أرسلها أمير الله والبيان الملكي ما ذرف حتى المسطرة في مجموعة وستاتي معًا كاملاً. ما ذرف حتى الآن. فقط وضع. أكبر هذا القانون ثم بناء عليه أجرى مرسوم ملكي بوضع قانون وزارة التجارة. ورد العلاقة بين استحقاقات في البسيطة أو بخصوصه المتبادلة بينه وبين دوان الملك نجاء وبين أمير غياب نجاء مذلك مقصورة حتى الآن بدون أي شيء. لذلك إذا هذا الرجل تكلم عن قوانين جزاء، إنه هذا الكلام قوانين جزاء. ما مرد قوانين جزاء؟ تقوله بالفعل يقول قانون لقوانين في مستمدة من شريعة، أنت أصل مستمدة من شريعة. لا، ما حد لا أستغرب. سبت حنا يقول ما ربنا الحمد لله. يقول ما باء بالتعديلات، مع بعض بالتعديلات التي افترضتها المصباح العام. ما بدي أشوفها كله. يمين بعض التعب. يقول ما باء. عديلات... أبا... اليهود حرفوا حدا واحدا كم عدد من أكتشاف النجوم؟ حدنا اليهود حرفوا حدا واحدا حداً وحيداً سفرهم الله ومن ثلاثة سموات جادة الحد لكن رجل في كل مصلحة لأي شخص بعد المصلحة مدرسة لطوانين الجزائر ثم تكلم عن خلال الضرائب ومراقبة الجنوط وقانون الجنسية القانونية قانونية بعيدة وقانون الزواج هذا تحريم مع حل الله لو ده اي حق ده اي حق هذا ما أورى ثلاثة الصباحين ولا في الأولين قانون الزواج وغزانة المخالف هي التحرين ما حل الله واضح جداً ما حد أي كلام لكن نقول جنارس تطرمس هذا كانت عن فيس التشريع براول المعنزطان في جملة البيار المسلمية نختم بمقولة متيسة جدا للشيط الهماية تطرم الستابه غزم من المسلسل نقسم الستاب <تصفيق> هذا الستاب يعني حريب في القراء لكل في أفضحة التالتة بمقدمة واستمع لهذه الابرات ووازنها وقارنها بتلك الكلمات التي نخلناها لكم عن موضوع من الطرار المجيد شيء الشيء علمنا القرآن المجيد علمنا القرآن المجيد وأخبرنا التاريخ أن أخطر أسلحة الهدم والغزو ضد الإسلام على مدار تاريخ كان سلاح الهدم من الزافة كان سلاح الهدم أخطر أسلحة كان سلاح الهدم من الزافة وما فشل الخيار العسكري. الصراع ضد الإسلام ما تفعله جن المصارة يقضوا على الإسلام السرية بل ما في مواجهة إلا وينتفع بهزيمة المكره إما في الدباه إما في النهاية حتى لو كانت الدباه هزيمة المسلمين إلا ما يعود للمسلمين أن يقفوا على أرجلهم ثم يقروا هزيمة عالم المسلمين اليهود أو المصارة هذا ما أقوله أنا ما ضلث في كم معنا العزمة السرية والحرب الصليبية بالتفصيل وثم ومع حسن التعار العسكري الصراع ضد الإسلام يجب من يجد حل آخر يسر يجب أن يجد سنور خامس يجب أن يجد الشيطان ونحمل إيشة محام يحمل التوراة ونحمل إستر المقدس ومع فشل سوار العسكري في الصراع ضد الإسلام وفشل المحاولات المتعددة لفرض السيطرة العسكرية قفزت التفتراس كسلاح أول وحاسم وحاسم وليس هناك أخطر من السكرة ليس هناك أخطر من الشبه في الأقوة العسكرية هذه كفيلة بالتدمير الجفيلة ما يظل الهود والنصارى بملأة عن الصراع أتى يتكبدوا خسائر فادحة في الأموال والأنفس ويقومون بترويج إيش الفكرة الأسل والنصارى وطبع عن الفكرة طويلة ولا عن طريق من؟ عن طريق لا أشخاص طبور خامس طبور خامس بولس في الصورة الجديدة بولس ياتي في الصورة الجبيل المسلمين ويقوم بترويج الفكرة والفكرة كافية بهجم أي أمة مهما كانت ولو لأن هذه الأمة تكثل الله بحب دينها وكانت مكتئسة كلها تماما في يوم أن وصل الله حض الأديان الأخرى. الأصحابية أظاعها، وأنقض عليها تماما كأديان ثمانية. ولكن هذا الدين له قوة ذاتية تحض وتحليل. الله قلت سأصلب صدري إلى يوم الدين. لا خنافس الله. ماشي. نحن في الغالب عبء على هذا الدين. الإسلام له قوة ذاتية أنطلق له. لا أحد لا يستطيع أي إنسان في مكان أن يتحدث باسم الإسلام. أبداً ما مكان إنسان ردد الرامض. خفف بالفكرة تسلاح أول وحاسم وحعال ومن هنا اتجه الكثير نستمع الشباب لأنها ترامهم جدا ومن هنا اتجه التكثير إلى اسلوب جديد لا يأتي من الخارج بل يأتي من داخل أمة نفسها لا يأتي من الخارج بل يأتي من أينه من الداخل بل يأتي باللقص بل يأتي من داخل أمة نفسها عن طريق نثر من أبنائها عن طريق إيه نفر من أبنائها من بني تكلمونا يتمنمون بأس نتنا عن طريق نفر من أبنائها يحملون الأسماء الإسلامية ويحملون أيضا بطاقات هوية اسم الله اسم, إسم, إسم, إسم, اسم حسن مبارك اسم فهد اسم صبام اسم الفسين اسم الحسن عبدالله الصالح اسم هذا هذا السدر الأول أما ما بعده أخطر ألا أمر معروف إلا عندما نقوم صلى الله على بصراته فأنا أقول الشيخ الشرطيكي فأنا أقولها تبا هؤلاء أمر معروف عرف إلا إنما من الله على وسلّم وهو منهم في معنى مانة قلنا والله يقولها تبي؟ كل أمر ما عرف طباق الأولى هذه معروف لكن هناك طبقات كما سأله أخوكم من بوس الأصل الحديث كلها لا لا يجبرك كما الله كلها الحسن أمر ما عرف التسويل أمر ما كلها ولا ولاش كنا خلق خوف ولاش واحد لمن هم إيه فوالي لو لو صح هذا الجانب عليه أو أباريش حسن كلها لا لا يجبرك المغاي المميين أولاء النبي عليه السلام لا يجبرك يقول الشيخ عن طريق نتري من أبنائها يحملون الأسماء الإسلامية ويحملون أيضا بطاقات هوية عربية وإسلامية ليغلسوا في ناشئة الأمة قيم الحضارة الغربية وفلسفاتها وعقائدها وأسكارها ليس هذا فقط يقول وحب شرائعها كذلك يغرس في قيم الأمة حب شرائع العدو نفسها وهذا الذي يتحدث الآن أمة بالترغيب وإمة بالترغيب فالآن هل يستطيع أحد على أحد إذا هذا سامي أن يمتنع عن التحاكم بالآداب القانون إذا لم تحاكم لا يطبق عليه هذا جريمة عندهم فمن المواد التي في في منطقة لا جريمة إلا هي إلا بنصر لا جريمة إلا بنصر فالكذب في وسب الله وسب رسوله ليس جريمة عندهم وسنات عندما تكلم في دروس المساء عن تفسير أو التفسير الحقيقة رأيت إلى المواد المقصوبة في بلادنا التي كتبها الناس ولا بتبيع على يدي كان الكفر ده وسنوات الى اشهر او الى اخر يمكن حوالي 8 كان سنته ده في الكويت الذي اعلن صراحة وذهب الى المحكمه واعلن ردته ودخوله في مفر سنوات به مسلمين مين احد كل ده هذه اعلن صراحه وعاير اسمه ليش ايش لا جورج كان اسمه شرط عبد الله حسين حنبر قال انا خرجت من دين الاسلام انا اسلم لكم وراح المحكمة وسجل انه صار مترنيا وما استطاع احد أحد أن يتكلم معه ويوم أن تكلم بعض الدعاء قامت السفارة البلطانية بالتنديد وتوجيه تحذير شريط اللاجح للحكومة الكويتية وأرد عليه أننا ما عنا في شيء وأننا كذا وكذا وصروا من درسول عنا في الدواء بحث عمر الله ما أعلم يعني أن أين نقول هنا نقول هذه الطريقة الحديثة التي الفجأ إليها الاستعمار في غزو الديار الإسلامية ليس الغزو العسكري وإنما الغزو ليه الفكرة سلاح الفكرة بعد فشل الزيار العسكري بهذا ما يكون أنه لا يتحمل منه من المفربة الأولى من موضوع الحتمية والتي كانت حول نفذة تاريخية عن الحكم من غير مائن جلال بقيت تتمى لهذه المفربة وهي حتمية المواجهة إن شاء الله هذه نرجعها وذلك فبات انا ان يا أيها الناس اتفقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الواحدة وخلق منها جوها وبثا منهما رجالا متحيرا ومشاءات واتقوا الله الذي تساءلون به والأحاق إما الله كان عليكم تحيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وطولوا قولا سليدا يسلح لكم أعمالكم ويسل لكم جميع ومن الله ورسوله فقد أنهما أمنا أنه ده في بسيطه عن المطرب الدولة والمطربات وعضو التي كانت تدور حوله نبذة عن تاريخ الحكم غير ما أنهما في بشرية عامة وفي الأمة الإسلامية على وجه السلسل ورأينا كيف أن الباب الذي ولدت منه تلك التشريعات الوضعية على التحقيق كان هو الباب المجلس انخرمت في عقيدة الولاي والمراض فانخرام هذه العقيدة التي هي من أصل الإيمان أدى إلى تصرب مثل الحكام الطاروخي ثم رأينا كيف أن المسألة من أولها إلى آخرها تخضع لمؤامرة يشل عليها اليهود والنصارى وتشارك فيها الأنظمة الخاتمة ثم قلنا أن شاء الله سوف نتحدث في المقربة الثانية عن أي شيء من يطبق كلنا منتح سوف نتحدث الموضوع التسامح على المشكلة عن أي شيء كلنا منتح أن تتحدث عن حتمية الموجهة صحيح؟ كنhave أن نتحدث عن حتمية الموجهة ونعني بحتمية الموجهة أنهما خطان لا يلتقيان من المستحيل أن يلتقيا خطان لا يلتقيان. من المستحيل عقلا وقد لها شرعا أن يبتقي شرع الله وشرع البشر. وحتى تطبع هذه المسألة ضحة زيدا نقوم بجولة سريعة نظرة إجمالية في شريعة الرحمن وكذلك نقوم أننا نقوم بجولة سريعة نظرة إجمالية في شريعة الرحمن كذلك نقوم بجولة أخرى ونظرة أخرى في شريعة الشيطان وليس المراد أبداً أن نعقد مقارنة حاشا وكلا شرع الله ينزه عن مثل هذه المقارنة فيكفي أنه ينسب لله سبحانه وتعالى وإنما المراد أن نبرهن للإخوة أن المواجهة لا بدّ هذه المقابلة وهذه النظرة الإجمالية عن كلا الشريعتين برهن لنا على أن المواجهة لا بدّ قائل يا صاحب الحق إذا تركتهم هم لن يتركوه فلا بد من أحدهم ففر نسي لا بد من البقاء بأحدهم فاختر النفس وهم قد انتهوا من هذه المعادلات وحسموها ولا تحتمي نقاش عندهم إما هم وإما الدين أما القضية ما زالت تحتاج إلى نقاش وإلى بحث عند بعض الطيبين من المسلمين فيظن أننا قد نستطيع أن نجمع بين الضبين أن نجمع بين الشريعتين أو أننا قد نستطيع الالتفاء على أرض أو على قواسم مشتركة وهذا كلام من أمحى المحاد فضلا عن أنه من أبطر الباطل الشرع يطله اولا ابتداء ثم الواقع يطله ثانيا فنقول جاءت هذه الشريعة كدين فاتم وكرسالة مهيملة على ما سبقها من الرسالات ومن صفات الرسالة القاتمة أنها لابد أن تكون مستوعبة تماما لكافة احتياجات البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وهذا بالفعل الذي نوقن ونجزم به في شريعتنا وفي ديننا ونزلنا عليك الكتابة في ديانا لكل شيء في ديانا لكل شيء وهذه المسألة تكلم فيها كل الأصوليين وهذا البيان على نوعين قد يكون بيانا تفصليا وقد يكون بيانا كليا عاما وهذه مسألة مكوثة ومعروفة كذلك يقول المولى سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم ماذا قال أكملت الكمال والسمام وليس هناك أحسن من صنع الله الذي أطقن كل شيء سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم فهي شريعة كاملة تامة لا يدخلها المقص في أي وجه من وجوه اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي فيا تم اكمال ثم تم وراضي لكم الاسلام دينا فيا شريعة رضيها الله لعباده ولخلقه يقول الامام العلماء ابن في اعلام الموقعين في المجلب الرابع في الصفح وخمسة وسبعين يقول في بيان ان الشريعة قد استوت على كافة احتياجات البشر في مصالحهم الدنيوية والاخرويه يقول وهذا الاصل من مرد الاصل هنا ان الشريعه كاملة كامله احتياجات البشر الدنيوية والاخرويه يقول وهذا الاصله من اهم الاصول وانفعها من أهم الاصول وانفعها وهو مبني على حرف واحد هذا الحرف يفسروه فيقول وهو عموم رسالته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالنسبة انتهى للكلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم كل ما يحتاج إليها العباد الله عز وجل تكفل بإيداعه في تلك الشريعة السموية الربانية التي لا يعطيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها يقول أيضا وأنه أي المولى صلى الله لم يحوج أمته إلى أحد بعده النبي عليه السلام،, السلام وأنه لم يحوج لم يجعله تحتاج إلى تفصيل أو إلى تشريع أو إلى تقنين من أي أحد من البشر وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإنما حاجتهم إلى, أن إلى من يبلغهم عنه ما جاء به هذه قطعة أخرى الشرع موجود نحن نجزم أن الشرع نروح لكن قد يصل إلينا وقد لا يصل إلينا فنحتاج إلى من يبلغه طبعا قال عليه السلام بلغوا عني من ولو آه بلغوا عني ولو آه يقول فلرسالته عليه السلام عمومان محروضان هذه قاعدة يغيبنا جدا ننتبه إليه فلرسالته رسالة النبي عليه السلام عمومان محروضان لا يتطرق إليهما التخصيص بأي حال من أحوال هذان الأموران عن من ما هما هو ساشرح أولا إلى عموم الخلق إلى عموم الناس كلهم هذه الرسالة لم يأصلي الله سبحانه خاصة إلى أي قوم أخون وإنما للناس كافة بل إلى الإنس والجن الستقليين هذا العموم الأول. العموم الثاني أنها شملت عليه على كافة ما يحتاج إليه البشر في علومهم وفي معارفهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. هذان العمومان لا يلحقهما التخصيص لا يوجز للوجوه. العموم الأول أن الناس كافة وكل مخلوق على هذه الأرض من الستقليين من الإنس ومن الجن هذا العموم الأول. العموم الثاني أنها اشتملت على كافة ما يحتاج إليه هؤلاء المكلفين من العلوم ومن المعارف ومن الأقوال ومن الأفعال يقول العموم الأول بالنسبة إلى المرسل إليهم بالنسبة إلى من؟ إلى المرسل أي يمن الإنس والجن وعموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من بعث إليه ما يحتاج إليه من؟ الأولى الجن الأولى وإنس في أصول دينه وفروعه فرسالته عليه السلام كافية شافية عامة كافية شافية عامة هل تحتاج إلى مفنيمات؟ هل تحتاج إلى مكملات؟ هل تحتاج إلى زوائد؟ من شقها ذا؟ نص صروع الشريعة أو ملحقات الشريعة؟ لا والله شاملة شاملة عامة يقول لا تخرج إليه سواها لا تجعل العبد يحتاج إلى إلى معرفتها فقط ليس لمعرفة أيام رم آخر أو قانون آخر أو تشرئة أخرى لا وجه العبد كل اهتمامه لمعرفة ايه؟ الاحكام الشرية لمعرفة الاحكام الشرية يقول ولا يتم الإيمان الا بإثبات الا باثبات عموم رسالته عليه السلام في هذا وفي هذا اي العموم بالنسبة للمرسل اليهم والعموم بالنسبة ايه؟ لمادة الارسال ارسلك بقى شيء؟ نحن نجزم ونقطع انها برسالات بكل ما يحتاج اليه البشر. نجزم ونقطع سواء عرفنا هذه الأحكام جملة أو عرفناها تفصيلا أو غاب عنا بعضها نجزم اننا أن الشريعة قد احتوت في هذا من هذا المنظور على السمامي وعلى الكمال يقول فلا يخرج أحد من هذه يعني طيب يقول فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته عليه السلام ولا يخرج هذا العموم الأول لا يخرج أحد من المكلفين ليس هناك أحد من البشر خارج من هذه الدعارة صحيح وغير مطالب بها بل كل البشر الانس مطالبون بها فلا يخرج منها أحد يقول فلا يخرج أحد من المنكلفين عن رسالته عليه السلام وتذلك لا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها النوع الأول لا يشهر هناك أحد من الانس خارج من العوم الأول خارج من النوع من الأمة المطلوب بنا الإجابة لهذا الدين النوع الثاني ليس هناك أي مفرد من مفردات الحق أو أي نوع من نوع الحق من ما جاء بيننا الله يخرج من هذه الشريعة معنى هذا الكلام أن كل حق هو موجود في الشريعة, الشريعة. وكل عزم موجود سواء عرفنا أم لم نعرف فليس كما يقول المشرح في الرسالة فليس هناك من واقع إلا ولله ولرسوله فيها حق عرفه من عرفه وجهله من جهله فليس لله فليس هناك من وقاء إلا ولله ولرسوله فيه حفظ عرطه من عرفه وجاهله من جاهله ونقول أن هذه قاعدة أو قصد من أصول الإيمان كما بدأنا بكلام ابن الطيب وهذا الكلام متكرر في كلام أكثر علماء ومن المشيطة السامية شرح هذا المسألة في المجلد التاسع عشر صفحة 280 والإيمان الشاطئ في أكثر من وضع من المنطقات وفي الإعقصان في المجلد الثاني صفحة 350. نقول تتم وطوريح أو زيادة تفصيل لهذه المسئلة جملة مصالح الناس التي تقوم عليها احتياجاتهم الدنيا والأخرة ولا تستقيم لهم دنياهم ولا أخراهم إلا بها تعود إلى ضرورات خمسة إلى ضرورات أو إلى ضروريات أو الى مقاصد خمس ومعروفة لديكم ونقول ان الشريع جاءت للحفاظ على هذه المقاصد بل للحفاظ عليها في وجهها الاكمل في وجهها الاكمل وتعرف بالضرورات الخمس واولها حفظ الدين وثانية حفظ النفس وثالثة حفظ العقل ورابعها حفظ النسب والعرض وآخرها حظ المال والمتأمل لجملة الأحكام الشرعية ولتفصيلاتها أيضا يجد أن الشريعة الإسلامية احتوت من الأحكام التي تحقق الحفاظ على هذا الأمر احتوت من هذا على الكمال وعلى التمام على الكمال وعلى التمام فبالنسبة للضرورة الاولى او بالنسبة للمقصد الاول حفظ الدين الشريعة في الاصل جاءت لاخراج الناس من الظلمات الى النور جاءت في الاصل لتحقيق الدين ومن ثم عن طريق الدين تقيم للناس دنياهم فتخضع الدنيا للدين هو ولاج الاكمال وهذا هو الوجه الأثناء حتى لو أن الإنسان أراد أن يستفرغ وسعه في تحصيل, الدنيا. في تحصيل الدنيا فلن يجد هناك مسلكا يستطيع أن ينتظم له هذه المصالح أوفق وأثمل وأتم من مثلة الشريع الذي جاء به الشارع الحكيم والشريع في سبيل حفاظها على الدين أوجبت عدة أمور أوجبت عدة أمور من أول تلك الأمور أنا عليها مرورا إجماليا أوجبة العلم فطلب العلم كما قال عليه السلام فريضة على كل مسلم وفي رواية مدرجة مسلم ومسلم وهذا حتى, حتى يقيم الإنسان ذيناه على علم فقبل أن يشعر في قول أو فعل لابد أن يتعلم أحكام هذا القول وأحكام هذا الفعل كما قال الإنمان البخاري بعد العلم قبل القول والأدلة مقصوطة ومعروفة في ضمنها في هذا الموضوع. كذلك من الأمور التي جاءت لها الشرع للحفاظ على الدين وجود الإمامة وهذا مبحث من مباحث الاعتقاد عند أهل السنة في الجماعة وجود الإمامة كل من انتكتبه يأخذ السنة في الجماعة في الأخير يتكلم عن إيه عن الإمامة وحكمها وما جرى بين الصحابة وكذا وكذا كمثال شيخ الإسلام في العقيدة الوصية وغيره كثير كثير وجود نصب الإمامة أو نص الخليفة لماذا؟ لأنه بدون خليفة هل تستقيم مصالح الناس؟ أبدا، هل يستطيع المسلمون أن يقيموا دينهم أبدا، ولم ينازع في ذلك إلا فرقة من شواذ الخوارج، النجابات فرقة، أما سائر الفرق حتى الفرق تضل الخارجي عن مهي تعلسنا الجماعة أوجبوا هذا الأمر، أوجبوا هذا الأمر ويعرف الإنم الوردي، كان هذا الإمامة كيقول أنها خلافة النبوة خلافة الإمامة الشيخ، خلافة النبوة في حفظ الدين وإقامة الدين تعريف مختصر جامع ملع فمن الأمور كما قلنا لا تجاد لا لحفظ الدين وجوب نظر الخليفة أو وجوب وجود الإمام وهذه الأمور كلها تحتاج إلى بسط لكن احنا كما قلنا نقوم بنظرة إجمنية على كمال وتمام هذه الشريعة كذلك أوجبت الدعوة سواء وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا حتى يبلغ هذا الدين وعم المشرق والمغرب كذلك أوجبت إمكار المنكر سواء وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا على مراتبها المعروفة عندكم على فرصية المعروفة أو المصروفة في المضامع كذلك أوجبت الجهاد سواء وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا كل هذه الوجبات من أجل ماذا هذا في الأساس من أجل حفظ الدين من أجل حفظ الدين سواء حفظ رأس المال أو حفظ الزيادة على ذلك وهو الدعوة إلى تفت الناس في مشارك أرض ومغاربها كذلك وضعت قواعد للولاي والبراء وجعلت تلك القواعد من أصل الإيمان هذا كله حتى لا تختلط. أو حتى يبطلت الإيمان بالكفر حفاظا على الدين حفاظاً. فكل الأمور نتكلمنا عنها في موضوع الإيمان كلها من أجل ماذا؟ من أجل الدين حفظ الدين كي يحفظ المسلم على نفسه دينه فانجو في الآخرة من الخلود أو من العذاب أو من الدخول بداية إلى نار جهنم وكل أمور كما قلنا تحتاج إلى بس وقوضي كذلك أوجبت أو وضعت حد إيش حد الردة هذا الحد الذي عفى عليه المسلمون ونسياه الكثيرون حتى نسينا نظريا حتى النحية النظرية كثير من المسلمين نسينا إلا مراحمة رب فيما هذا الحد أو جوه هذا الحد حفظا ليش الدين من بد بيناه تقتله كما قال عليه السلام هذا عن المقصد أو عن الضرورة الضرورة الثانية حفظ النفس فجاءت الشريعة بجملة من الأحكام حتى تحقق على الناس حفظة نفوسه وأهمها حفظ القصاص، القصاص، والديات كل هذه الأمور من باب إيش حوض ناس القصاص الله سبحانه سماه إيه؟ سماه حياة سماه حياة ولكم في القصاص حياة فجعل إقامة الحد حياة حياة لمن للبقية حتى هذا الذي قصة يرتفع منه إيش الآخرون وهذا حد معروف وفي زمن إقامة الحدود تستطيع أن ترد الجرائم التي حدثت على كافة أنواع سواء في الشرقة أو في القتلة أو في تستطيع أن ترد على ذلك لماذا؟ لأن الحدود بالفعل راجع أشد دراجع بالإضافة للإيمان، لأن مجتمعنا الإسلامي صحيحا، آمن على أصوله الثابتة في الكتاب والسنة، صحيح أن يعني الحدود هذه يعني نادرا ما تستخدم، كأنها كانت قاصر الصحراء، تستطيع أن تعد الحدود التي تكون قاصر الصحراء من وصادرات صحيحة الوثيقة، لا تخرج عن صلب علاج الواحدة، جملة الحدود سواء في القتل أو في الصراخ أو في شرب الخمر أو غيره. لماذا؟ لأن الحدود خير زاجر وخير راجع للبشوات لأنهما لمن الله سبحانه فعلا. يكفي هذا والان يا تشدقون وتتكلمون كلاما عن جدوى هذه القانونة وضعية وأنها يعني يولي هناها والغناة في المنزلة حوق منزلة الشريعة وتنظر إلى حال مجتمعتنا كمساة معنا تعج وتنترق بالجريمة بشدة أنواعين بشتى أنواعين والأعجب من ذلك والأدهة من المضحكات المبتيات أن تلجأ دول كافرة إلى الأخذ ببضل تقانين الإسلامية كتحريم الخمر في أمريكا يعني أمرور تجعل الحليل وسنأتي إلى هذه المرتبات كذلك أيضا من الأمور التي أجبتها الشريعة لحفظ النفس دفع الصائل هذا حكم موروح جدا هذا الحكم جاء في شريعة من أجل أي شيء نجي نحفظ يحظى نفسك الشهر الحكيم يريد أن يحفظ نفسك فقال من لك دفع الصائل هذا الحكم أيضا من نفسه وكثير من الناس إلا من رحم رب. كذلك حد الحراغة كذلك هذا في المقابل الجانب الآخر حرمت الشريعة الانتحار من أي باب من باب حفظ النفس صحيح؟ كذلك دعت الشريعة إلى التداوي وحرمت المأكلات والمطعمات والمشروبات وسرر المطأ التي تضر بصراحة كلها من أي باب يدعون حفظ الناس كلها كما كنا تحتاج إلى بص لكن أنا مرورا سريعا حفظ العقل جاءت السريعة بتحريم الخمر والبال بتحريم كل مسكر وكل مفتس وتحريم كل مخدر هذا حفاظا على إيش؟ حفاظا على العقل بل الشريعة لم تكتفي فقط بتحريم الخمر في ذاتها بل حرمت كل ما له علاقة بالخمر. من بيعها وصنعها وفرايها فكل الأمور من باب لقوة مثل الحواجز والموانع حتى تجعل هناك حاجزاً ومانعاً بين العقد وبين ما يهلكه وبين ما يهلكه أولها وأشدها التي أم الخبائط الخمر كذلك أو المقصد الثالث عرض النسب عرض النسب أجهة الشريعة بالتحريم القطعي للزنا وبالتحريم القطعي لسائر صور النكاح الجاهل التي هي من الحقيقة من أبواب السفاح شغار إلى غيره من هذه الأمور كذلك جاءت بالرجم لما كان الزاني والزانيان والمعصنان وجاءت بالجلد، وجاءت بالتغريب كل هذه الأمور من ذلك حظ المسل ورجاءت بعد ما انتحدث إلى غير المسل وإراءة كثير. وذلك الشريعة قومت عدة بين العبد وبين طواعي الزن، وبين طواعي الزنا، لنا تحريم المرأة، لنا تحريم الخلوة، لنا تحريم الاختراق، لنا تحريم الخضوع بالقول عند المرأة. كل هذه الأمور لماذا؟ لا تقرب الزنا. ليش لا تزوجوا؟ لا لا تقربوا. لا تزوجوا كالمثالية التي يرون ضرنا. بك إلا إذا أقامت الله في دوائر الزنا. هذا كل ما وانع أقامة الشريعة حتى لا تقع في تلك الفحشاء النسراه. كذلك جاء بفرض الحجاب. وب. أداب الاستيهان بيش هاي بشير شبالك جاءت بكثت أجواب الجرائي الطريق والطربيب تي وحكي الشبال عليك وجاءت بتحديد الزواجات ضعيق خباء الذين ينسلوا بكثيره وقوط كل انا ما مرعيش مجاد ما بجد من نفس من بجد ما الله حافظ لا تقولش لي، أمي المفروض أن يحرّبوا ولا عجيب الكلام على الناس أبو ربع المفروض يحرّبوا ولا عجيب، الثلاثين أو الأربعين ولا مكرّب. كانوا يحرّمون بعد ولا يحرّمون القناطع ولا يسمون الأجر القناطع حتى الزوجين بس يقدّمونه سنة معينة. لا يوجد للشاب أن يزوج بسنة ثلاثين أو ده هو معينة فلا من يعني تحرين ما حاب الله أعرف جدا بأي, بأي دليل بقانون الوثمانية والنتيجة فقط في مجتمعاتنا الوراق الفاحشة التي كنتم تتعرف دعاقوا بانتب ربا بريس التي عرفتها الفرمينة كذلك جاءت الشريعة بحب العرب فحرمت الفتر ووضعت له الحج كذلك حرمت التنابل للحافة. لذلك حرمت الغيبة لذلك حرمت أن يضع الإنسان مستوه في موطن شبه حرمت أن يضع الإنسان مستوه في موطن شبه كما قال مثل إستطر الشبهات كما قال الحديث صفية ذلك في محمد لأنها صفية حتى وجدك عليه السلام على نفسه الغيبة بأسعى نفسه الشبه المقصد الأخير عند المال وجاءت سرعة للشبهات قطعيات مصارف وجاء بالتحريم الفقعي للربع الذي انتشر في كل بلاد المسلمين لحق لهذه معصية البعض من قمة فرحة لكنها معصية توعد الله بحرب منه للرسول على فعلياتها كان من أكبر المعصيات معصيتك ما شئت ما نتكلم إننا في أثر هذه المعصية في المجتمع ما والله لا كلام في الصلاة اتبع لخطايا فهذه المعصيحة كثيرة بهدم المجتمعات من الأساسية لماذا؟ أنت إذا كنت تصدق بالقرآن لابد أن تقوم بهذا بدون فرق فالله فتواعد بحرب منه ومن رسوله على فعل هذه المعصيحة في الحرب تخيل لأن الله يحاربه بطمئة سأنت تتخيلها أسانا مجرد تخيل لا تخيلها يعني تخيل من زلز إلى الجبال يدوك الأرض وإن شاء الله سأخذ معنا كلاما من دنيا الشيطان كذلك جاءت بسريعة من باب أو جاءت خفض المال بتحريم الغش بالتحريم الغرر بالتحريم التحريم شفت عنواع الديوع الفاسدة والبطولة التي كانت حاول وآتلت من بغير وجه حق وفي الجملة نستطيع أن نقول عبارة موجزة أن الشريعة أو أن الأحكام الشريعة جاءت بخيري الدنيا والأخير هذا الرامل يحتاج نقاش عند كل مسلم ما لا يأخش نقاش نستطيع نقول أن الشريعة جاءت بخيري الدنيا والأخيرة هذا إذا كانت هذا في الشريعة هذا في الشريعة رحمان فما يا فرع يكون في واحد في الشريعة في الشيطان على النقيد تماما على النقيد تماما تماما تماما كن بأنفسهم يصرحون بذلك لذلك كنا ماذا كنا نحن مستعد بهذا النصر يعني شيء من الصرح هذا حتى ندره لكم أن الانتقاء مستحيل, مستحيل مستحيل مستحيل وأن الحرب لم تضع أجراء حتى يكون البقاء يا حبيبي منطقية. قضية منطقية. لابد جانب في الصناع. على بيس. شيئتهم على الحرب لن تنتهي ادحى يكتب من نصف لأحدهم. نعرف, نعرف الطرف المنصور. وعدا من الله تعالى الذي لا يفلق هذا. العاقبة المستقيمة. العاقبة ولكن نحن نقول هذا كمان حتى أن الان تخضر نفسك مكادا في الحرب. حتى تخضر نفسك خافلة من هتين الخافلين. حتى تنضم لأحد الشبين ونحن إن شاء الله لنصبق المثال في الله إذن على الجملة جاءت الشريعة بخيري الدنيا والأخير وعلى النقيم في المقابل جاءت القوانين النبعية جاءت شريعة الشيطان بشري الدنيا والأخير بل هي أصلا ألغت من منظورها الأخيرة وليس عندها اسمه الأخيرة لما كل تعاملتها مع الدنيا ورغم أنهم يلزعوا أنهم أتاتذة في صنع الدنيا وفي فتن سياساتها وصيحاتها إلا أنهم جاءوا بالبلائة والضماط و... والمصائب كما درقوا للناس بالعوم وما حققوا لهم دنيا نقول يطمح هذا العمر إذا هم مسارات سريع لتفاة شريعة الطابوس لتفاة شريعة الشيطان المكتورة في القرآن الكريم أول وصف تلك شريعة أنها شريعة الكفر أنها شريعة الكفر وصية عالق ومن لم يحسن بله الله فولائتهم ملكات رؤوس ألف أمير كذالك شريعة الصعود شريعة الصعود كما قال تعالى يريدون الوصية المكتين كل هذه الآيات بالوصف في, في وصية عالق يريدون أي تحكم إلى الصعود فكل ما سوى حكم الله ورسوله هو حكم بالطاغوت يسائل كلام الشيط محمد عبدالد وسائر ولا ما يجب. أن الحكم ببير ما عند الله وحكم الطاغوت. الثاغوت وكلام ساحسة النجيد أن الطاغوت على ثلاث صور. أولها الطاغوت نفسه. الطاغوت الخامس هو الذي يحكم غير ما عند الله جالساً يا شريعة الشيطان يا شريعة الشيطان بقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يفيض له شيطانا هو لا قرين ملازم قرين فضلا عما ماهم من قرناء مشاطين انت ده فيهم الله قرناء مشاطين ومن يعش عن ذكر الرحمن وهل الاعراض عن شرع الله ترى رسوله وهل ترك السحاق الى تكبير الله وسبحانه هل كل هذا ليس من باب اعراض عن ذكر الله ما هذا يقطع الله ما هذا يقطع الله هل هو مجرد باللسان والله يتحدث ومن يعفى عن ذكر الرحمن مطيب له الشيطانا فأولئ الذين يحكمون لنا أو الذين يحكمون تلك الشعوب تلك القوين وضعية هم قراناء الشيطان آتوا بشريعة التغوث وآتوا بشريعة الشياطين، في نص الآية كذلك هي شريعة الجاهلية هي شريعة الجاهلية بقوله تعالى أفحكم الجاهلية فجعل سبحانه كل حكم غير حكم الله ورسوله حكما جاهليا بنصر الآية كل من طرق حكم الله وحكم رسوله وتحاكم إلى غيره أيا كان هذا الغير وأيا كانت ماهيته فهو حكم جاهلي من الجاهل ومن الجهالة ومن الجاهلين نحن في جهلية لا تتفرض تماما عن الجهلية الأولى بل والله الجهلية الأولى تفوقت أو نحن تفوقنا عليها في الجهلية ومسابقونا في العدل وفي الإنصار فأحدهم كان يأناك من أن يصح امراض يرى الصفح انظر أبو جاهم هذه الأمة كان يأناك من أن يصرح امراض وعندما فعلها قال لا تحدث ذا العرب كأنها, مز... كأنها جل. أنا دلالت يا أخي سنحني أبو جاهم أما اليوم أحدث ولا حرج أحدث ولا حرج انتهت أعراض ضر لطل ختل من نساء انتهت الحرمات الله وحرمات رسوله انتهت المساجد كل هذه الأمور لا لحثنا البشر فجاهليته الآن والله يصيرون بكثير من جهلية اليوم إن كان كل الجهلية جهل ومضلات وهذا باب طويل جدا لأن أردنا أن نعر لمقارنة لأن الجهلية القديمة والجهلية اليوم والله لا تخرج بالعجب العجاب لا تخرج بالعجب العجاب فهؤلاء الأوائل كانوا يأمفوا ويترفعوا عن كثير من الأمور التي أصبحت اليوم عند الجهل المعصرين وأمور المسلمات الأمور لا يفكأ أصلا فيها هو يتعامل بها لا يفكأ أصلا فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يُقِنون الآلاء مقوم خلاصاً. ما معنى ما معنى هذا المفهوم لقوم إيه يُقِنون؟ الذين يحكمون كتاب الله، وشوفنا في فحكم الله لهم بإيش؟ باليقين، وبالمخ... وبالعكس بالعكس بالعكس. فهم فيه غيبين لذلك يتحتمون على خيال القرون والشافات ما أيضاً. حديث الله بالظاهر علامات الله. فكل من ترك كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وشرع غيره أحكام تلك الشريع فهو لا على صعيد الشر غير هذا المنه من من من وقع في قلبي الاعتقاد الفاسد في هذا دي بس قاسم كلام كلامي شكر ما تاني في هذه المسألة يقول نحن نحكم أن كل من شر هو مستحل إلا شرء ولا يصح لسانه إلا مستح لسانه كذلك في الشريعه الحكومه في الشريعه الحكومه تعالى الذين كفروا نفس الطاغوت المذكورة اولا هو نفس الطاغوت المذكور كانوا نحن ان شاء الله بحث نوسع وفسر التعريف الطاغوت المستفاد بيه دروس الموالاه والمعاداه يقول المولى سبحانه والذين كفروا اولياءهم طيب انت خد هذا معنى افعل تلك الشريعة الشيطانية ما زفت تلك القوانين وما سفعل لا تقول لك ما زفت تخرج الناس بنفس الآية من النور إلى أولياؤهم التغط يخرجونهم من النور إلى الظلمات وبالفعل هذه المجتمعات نظرة واحدة تجعلك تتريقا أنهم في ظلمات بعضها في القضاء والله إذا أخرج أحدهم يده وكان صاحب بصيرة والله لا يتجرها من تلك الظلمات التي يعني صار الكفر فيها شيئا عاديا جدا كمساياة معنا صار كلمة الكفر والكفر لله أولا وفعلا واعتقادا للنور الشائعة والمنتشفة بل التي تروج وتقنن وتنصب لها المحاكم دفاعا عنها ونشر الله بالقرص كذلك يا شريعة الضلال بقوله تعالى فماذا بعد الحق هما أمران حصل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القضية كلها في أمرين إما حق إما ضلال هل هناك قسم ثالثة هي قسمة ثمائية لا تحتمل التثمين لا تحتمل التثمين إما حق وإما ضلال فكل حكم غير حكم الله ورسوله، فنحن نقطع ونجزم أنه ظلال بنفس الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال ما كان هذا الضلال يتزيق ومهما كان يتدفع ومهما كان يضع لنفسه شعارا وزيطارا وإعلاناتا وإعلاما كل هذه الأمور لا تأثر ولا تغير الحكم فتغيير الأسماء لا يغير من خطة المسمى ولا من ماهيته. فماذا بعد الحق إلا الضرال وإن قالوا أن قمة المساواة وأنها قمة الإخاء وأنها الحرية وأنها كذا وكل هذا من باب التدليس على فك الشعوب المسكينة كذلك هي شريعة العمل هي شريعة العمى هذا الله يوصل صادق تماما تماما على ما نحن فيه تجعل الإنسان تفطع يميز بين معروف وبين منكسر بين حق وبين الرطف بقوله على أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هو أعمى هنا أيضا حصر الله القسمة في أمرين إما حق وإما عمى والعمى هو الضلال هو الباطل هو الهوى كما سأت معنا الآية التي بعد ذلك أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحق من هؤلاء الذين يقيمون حدود الله الذين يطبقون ما أنزل الله الذين يحكمون بحكم الله وحكم رسوله فقط أما الآخرين فهم إيه؟ آه الذين أصابهم العمى كمن هو أعم حكم فاطع يلحق أول ما يلحق هذه الأنظمة الطاغوطية كذلك يا شريعة الأهواء لقوله تعالى فإن أيضا قسمة ثنائية لا تحتمل التفليل فالضلال هو العمى هو الآن الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فعلا فيقن أنما يتبعون أهواءهم هنا أيضا تسمى ثنائية إما حق وإما هو وسبحان الله يعني الحق لا يتعدد صحيح الحق واحد أما الضلال كثير جدا هوى ضلال باطل عام سائر لذلك لما سلم خط خطا واحدا ثم خط على جانبه خطوطا عن يمينه وعن يصاره ابن سعود فالحق سبيل واحد لذلك الله سبحانه أفرد السبيل وجمع السبل أفرد السبيل وجمع السبل وهذه صفة اللازمة للباطل وإنت زي فحاول أن يخدع وأن يقاجع الناس كذلك يا شريعة الظلم وحاول تستجمع كل هذه الصفات تجد أن النتيجة لك يعني لوحة في منتهى منتهى كذلك يا شريعة الظلم بنص الآية ومن لم يحكم بما أنزوا الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون والظلم مذكور في الآية هو الظلم الأكبر وليس الظلم الأصغر ويتستاتي معنا أيضا في شرحنا في الآيات كذلك يا شريعة الخراب لماذا شريعة الخراب الظلم يأتي بإذن عمى الظلم والخراب قارنان أخوان المتلازمان فإذا حل الظلم في ديار لا بد أن تخرّب لا بد أن تخرّب سنة رباني سنة رباني يذكر محمد مجافرة الكتاني في كتابه نصيحة أهل الإسلام في صفحة 205 يذكر لنا أثرا عن كعب الأحبار بس ما هو كعب الأحبار ذلك الطبري الذي أسلم ودخل جزير أم سند يقول قال كعب الأحبار بأبيه رايرة رضي الله تعالى عنه مكتوب في التوراة طبعا كان هم علماء التوراة كان يهديه يقول مكتوب في التوراة من الظلم يخر من ظلم يخرب بيته من ظلم يخرب إيش بيته فقال أبو رايرة الصحابي الطبيب العالم قال هذا في القرآن أنت تكلم القرآن لماذا نحن دائماً نشوفه في القرآن هذا في, في, في القرآن قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموه لأي سبب ؟ بالظلمهم وهذه الآية خاصة بهذا القوم ما ما عامة في كل من يستن ب هذه السنة في كل من يقارف الظلمة ويقع في الظلمات لابد بد أن تقرر والخراب الذي في بلادنا لا نحتاج أن ندل عليه فبلادنا مليئة بالخراب في جميع النواحي والله في جميع النواحي فأصبحت علما على كل سوء حتى إنهم هم بأنفسهم الذين يستعبدوننا يجعلوها في إيه؟ في الدول إيه؟ النامية دول العالم الثالث. ليش الثاني لا؟ أنتم مسلمون العالم الثالث. فيك فلا يخشوننا عبدناهم من دون الله لا. الله عز وجل زلنا لهم على إبينه قبلنا. فمن أرب الناس سخط الله سخط الله عليه وأصخت عليه الناس. وهم لن يرضوا عنك حتى تتبع حتى تنصر حتى تهود. حتى إذا تنصرت وهم لا يقبلوك حتى إذا تنصرت يجعلوك في المؤخرة في الزي كذلك يا شريعة الضنك والمعيش الضنك كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري حكم ومن, ومن أعرض عن ذكري إن لو والمعيش الضنك في بلادنا أيضا أكثر من أن ندلل عليه وهناك نقطة تنبيه الضعب ينظر نظرة يعني شبه قومية أو شبه منصرية فيرى أننا في حالة من الرغد وأننا في حالة من النعمة وأننا كذا وكذا وكذا ونقول هذه بالإضافة من سبق من أعظم العقوبات بل هي أخطر عقوبة على الإطلاق يعاقب الله داء عباده وهي عقوبة الاستراج عقوبة الغفلة أني جعلك في غفلة فظن في نفسك أنك على خير وأن الدنيا بل اعلم أن انفتاح الدنيا على الناس وكون الناس هؤلاء في واده وشريعة الله في واد من أكبر بل يعني علام السوء ما يحقى من أكبر نصف من أكبر نصف لماذا لأن هذا استدراج الله عبدالله يريد أن يملي لك يملي لك يملي لك فلا تنتبه ولا تستشعر لحين الذي في الدنيا هذا يستفيق سيلجأ إلى ربك بالتوبة وبالتجديد الشكر والنعم أما الذين يتركهم هذه من أخفر رقوبات التي يحل الله بها على الأمم والشعوب والمجتمعات رقوبة الاستدراج يملي لهم إنما يملي لهم ليزدادوا إسمهم يمكرون ويمكر الله بهم والله خير الماكرين ومن مكر الله به بالله عليكم ما عقبته كبر عليها أربعا في الدنيا والأخرة عيادا بالله فأخفر رقوبة أن يمكر الله به أخفر رقوبة الاستدراج أن يملي لك من النعم ومن الخيرات من النعم ومن خيرات حتى تظن أنك على الخير فلا تنتبه لنفسك إلا وقد هاجم عليك ملك الموت ولم يفلك لا يستقدمون ساعة ولا يستغفرون ولا ته يوم لا ينفع مده أيحسبون أنما نمدهم به لا وضحة. من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات لا والله بل لا يشعرون نحن ننكر بهم. نحن نستدرجهم بالنعم ليزدادوا اسمه. وفي الآخرة عزيز. هذه هي أوصاف أو جملة أوصاف تلك القوانين الموضعية التي تحكم الآن في بلادنا وفي ديارنا كذلك وصف آخر هذا الوصف واضح جدا بيننا وانظر الأمة الإسلامية كأمة كجسد واحد لا تنظر تلك القوانين التي تحدثها التي في نفسها كفر واضح. هذا الوصف الأخير هو الموجود في قولي فعالة فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم سبحان الله لا والله تنطبق تماما علينا أنزل أمة الإسلام كأمة إسلامية فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء هؤلاء لا لا أن هذا البلد يكره وهذا البلد هذا وهذا يقول هذا سرنا اشتراطاً مزق عداوة وبغضاء بين أصحاب الدين الواحد بين أصحاب الدين الحق كل الأمم كل أما نحن لا حتى للأسف نقول للأسف ومن يعني من أمور المكيات التي تك تك العبد والله أن هذا الداء تشرب أو دخل عند بعض الممتزمين داء القومي داء الجنسيات يفكر تفسير قومي يفكر بجنسيتك لا يفكر بدينه هذا نقول له كبر على نفسك أربان أنت من أموات وأنظر أنت نفسك أنك من الأحياء والله إذا كانوا الممتزمون يفكرون بهذه الطريقة فمن نحن من هذا الدين؟ هذا والله نقول له أنت من الأموات وأنه نفسك أنك من الأحياء وهذا كله نتيجة تلك المؤامرات المتتالية حتى صار المنتزمون يفكرون تذكيراً بل... يفكر بالبذبورت يفكر بلون الجوال أقدر أحمر أزرق هذا هو تذكير وهذا مصيبة أصبحت المعاملة في أشرف البقاع وفقا الجنسية هذا رفيق وهذا مش عارف كده وهذا ما هو معاهدة أو شرق إجتموها وهذا يحرم وهذا لا يدخل حتى الحج حتى الحج العمرة العبادات صارت بالجنسيات هذا يطرد لماذا يطرد هذه بلادكم سبحان الله هذه بلاد الله وهذا يخرج وهذا يحرم وهذا ورايتم المهازم التي حدثت في أعقاب حرب الخليج الأخيرة ملايين من عمال طردوا مميناً وأساراً نقول الأخطر والأدهى الأمر أن يتصرب هذا المرض الذي يفسم عور الدين نقول يفسم عور الدين يتصرب للمنتزمين وإن لهم مجعود الصحابة أردوا الخلق بعد الأنبياء يوم أن قالوا أوسوا وخذ رأيت رأيت ماذا قال لها السنة الصحابة الذين لهم من السابقة ولهم من العمل ولهم من الجهاد ما قد يغفر لهم أما نحن ماذا نقول فالقومية نواقد من نواقد الإيمان ورجع لكتمش شتابه نقول هذه الجملة من أوصاف تلك الشريعة الفاروقية لو أردنا نتكلم بصورة سريعة جدا عن أثار القوانين الوضعية في بلادنا أو لو أردنا نضع عنوان أخر لتلك تلك الفقرة فنقول كما تكلمنا عن الضرورات الخامس في ظل الشريعة الإسلامية نتكلم كذلك عن الضرورات الخامس في ظل القوانين الوضعية وحدث ولا حرج هنا حدث ولا حرج فليس هناك لا ضرورة خمسة ولا ضرورة ستة ولا دين ولا دنيا اولا أولا نتكلم عن عبود الدين. هل تظنون هل تظنون أن تلك القوانين تغطية تحفظ للناس اليوم؟ أصلا هي ما جاءت إلا من أجل استخدام الدين. أصلا ما جاءت إلا من أجل هدم أساس تهدم الدين. ثم استخدم الدنيا. لكن الأساس هو إيش؟ هو هدم الدين. وهدم الدين في ظل قوانين تغطية لوعدة الصور. الصورة الأولى. التصريح الواضح بحرية الاعتقاد، بحرية الأديان، بحرية الفكر، بحرية النشر، بحرية الرأي، وحرية كل حرية حرية حرية حرية. الوحدون والعجب العجب أن هذا ان هذه المادة الدستورية تطبق على جميع أصحاب المنال والنحل على جميع التجاد إلا على المنتزمين على الأصوليين ولا في فقط الذين ليس لهم هذه الحرية. سبحان ربي هذا والتمادين حتى أنتم أنفسكم مع قوانينكم الطغوية فما قدون فحرية شوي فحرية الملح فحرية الوجودية فحرية البرودي فحرية جميع أنواع الديانات إلا للمسلم هذا ليس له حرية هذا إذا تكلم أبطال يرمى في الموقف سبحان الله نتحكم حتى إلى قوانينكم وإن كان حتى لا يجوز هذا كلام لا يجوز طبعا نحن نتحكم لقوانينهم لكن هذا من بل الفرض الجدلي سبحان الله هذه حرية فقط لجميع الكيانات الحرفية أما المسلم فليس هناك حرية المسلم معروف في السجن أو يفتك أحد وما حرية الرأي وحرية الفكر على تلك الحريات في ظل هذه الحريات انتشرت الإلحاد في بلادنا وانتشرت سائر المذاهب المنحرفة انتشرت الاشتراكية وانتشرت الشوعية وانتشرت العلمانية وانتشرت الوجودية وسودت الصحف والمجلات والإذاعات بسائر أنواع الكفر البواحد وظاهر ذلك صورة واضحة في نشاه المسلمين فنشات اجيال لا تعرف عن الاسلام الا اسما ولا تعرف من القران الا رسمه تتبنى الفكر الاشتراكي او الفكر الشيوعي او الفكر القومي او الفكر اللاميني او الفكر اليساري او الفكر الشمالي او الفكر الجنوبي ولا يعرفون شيئا عن الدين ولا يعرفون شيئا تماما عن دينهم وهذا يتعصب لهذا الحزب وهذا لهذا الحزب وهذا تقسم شمال وهذا تقسم جنوب وقتال وحرب ومطحنه ومن في الاخير الخاسر صودي هذه الأمه الذي يزبح وإن شاء الله نزبح يا زعمونها كذا ولا ترى لا تنظر وفي تلك الفترة ظهرت كتابات مشهورة وترجمت فراغ متعددة لاعلام الفكر الالحالي في أوروبا وعلى رأسهم صاحب الوجودية جان بول سترتر وزميلته اشيقته سيمون دي بوار الذي انكر وجود الله سبحانه وتعالى وصاروا يدعون لهذا المذهب الحالي وصاروا يدعون الى انه ليس هناك شيء ممنوع عند البشر فكل شيء كل الوجوديه كل ما هو موجود مباح لك كل ما هو موجود مباح لك وقامت هذه الداعره سيمون دي بوار برحله قوضت بها العالم الإسلامي من المغرب إلى دمشق تدعو لفكرتها وطبعا قبلت بالترحاب وبالتعليل وبالتصفيق وعطيت كثير من الجوائز التشجيعية في ظل الأنظمة التغوطية وظارت كتب كثيرة تجمت تدولها المسلمون منها كتاب المسرحي الشيطان والرحمن الشيطان والرحمن كتبها هذا الوجودي جان بول سرطر وفيها طبعا يمكن وجود الله سبحانه بل يصرح أن الله قد مات وأن ما قد دفن وأننا واريناه الطراب وسير العمور الحديث. كذلك تأثر بهم كثير من المنتسبين للمسلمين كثير من المسلمين وما زلنا ولا ولا الآن على حركة المعروفة بالحديثين عليهم الله المستعان. من هؤلاء أيضا الذين كتبوا في تلك الفترة رجل يدعى عبد الله بن علي القصيم. عبد الله بن علي القصيم. وهذا الرجل يعني عندما تسمع ذكره قل اللهم يا مطلب القلوب والذب القلب على دينك وحل الله التثبيت هذا الرجل كان في بداية عهدي له قصة هذا الرجل أرسله الملك عبد العزيز إلى مصر ومن واليد بوريدة أرسله إلى الأزهر حتى يدرس في الجامع الأزهر إذا ما ذهب إلى الأزهر فالأوضع كان فيه سيرك هذا الوقت رأوا فيه بعض البوادد فتصلوه وطردوه المهم هذا رب الاستمر في طريق طلب العلم وكتب كتابا مشهور ومتدول بين الباحثين الآن والصراع بين الوثنية والإسلام وكتابا من أنفس الكتب التي كتبت في على الشيعة حتى أن بعض المعاصرين لو قالوا تعرفون ماذا قالوا؟ سأل الله التثبيت قالوا لقد حجز القصيمي مكانه في الجنة بهذا الكتاب سأل الله التثبيت والله التثبيت الله فبرحمه، صلاة لا فرحة. قال أن هذا ر أن هذا رجل قد حجز مكانه في الجنة بهذا الكتاب. الكتاب فعلا في منتهى النفاسة. الكتاب طيب جدا. الصراع بين مثنية والإسلام. وتأتي الأيام فيرتد على أقبيه ردة صريحة واضحة. فكتب كتابا سمى الكون يحكم الإله. واستفس هذا الكتاب بمقولة كفرية. قال في مقدمة قال أودي هذا الكتاب الى سيدي وسيد البشر تعرفون من؟ بصراحة. إبليس بصراحة. قال اودي هذا الكتاب الى سيدي وسيد البشر إبليس ثم بصراحة. بصراحة. بصراحة. تعرف ما ما يعني ما خلفيات هذا الشكر وهذا الاهداء هو قال قال اهدي الى سيدي وسيد إبليس اول من تمرد على الله بصراحة. كفر واضح والكتاب كله قائم الدين وإلحاد وانكار وجود الله ويأخذ الأقوال ماركوس وليمين لسير هذه الكفرية. كذلك كتب كتابا آخر سما هذه هي الأغلال. انتبه سما إيش؟ هذه هي الأغلال. وإيش من شرائع لماذا من الإسلام الأحكام الشرعية؟ طول هذه الأغلال التي كبدتنا التي منعتنا من التقدم التي كذا وكذا وكذا. هذه الأغلال. وقد صرف له أحد علماء نجد الأفضل الشيخ العزيز السويح كتب كتابا الرد على صاحب الأغلال. وإن كان لا يحتاج رد إلا نور إنصاف إنصاف نقول أن أحد ذكاترة ودكتور مشهور أنا في جماعة الإمام قرأبو اليزيدي العجمي سمعني. حدثنا أن هذا الرجل تابر ورجع إلى ربي حدثنا هكذا ورجل معمر الآن جارج التسعين على أبواب البيان إذا كان على الحياة لكن يوما حدثنا هذا الدكتور من درسنا في المجلسطة قال هذا كلام قال أنه رأى في أحد كرة مصر وأنه قد تاب ورجع إلى ربي وكان يصلي إلى المزيد الله أعلم نسأل الله أن يهديه بسم الله عن نعم، لكن انا قلت أشوف حدثنا من هذا منذ ثلاث سنوات. بسم الله الآن هل حي أو متوسط الله؟ لكن الدكتور زيد حدثنا هذا الحديث. قال إنه رأى وسلم عليه. قال انه كانت فكان أصلاح إن كان قد تأذى فكان يعدي أصله. بس الله له الدليل. من كان حيًا من من كان دنيته الغير تكتيحي. المهم ان هذا كله كان من دلائل وأعلامات انتشار. الكفر الحادي في الأمة الإسلامية صورة أخرى من صور هدم الدين الذي جاء به تلك يقول الشيخ يقول هذه القوانين اترك أسوأ الأثر بنفوس الأمة وصبغتها صبغة الحادية مادية بحتة هذا كلام صعيح وصبغتها لصبغة الحادية مادية بحتة. كان التي ترتكس فيها روبة هذا علم أيضا سعيد. ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه. كذلك من الصورة للتجار هذه. جميع.